بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النفوس زوجت. Wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah yang mewah, wajah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 ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين